حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ومتعنا الله بعلمكم وعمركم شيخنا حفظكم الله هل في حديث أنس كما في البخاري وغيره أن رجلا دخل هل فيه دليل على أيضا أن الصحابة كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بذاته وإنما يسألونه ليدعو لهم أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب تأعيد الصلاة هل في هذا الحديث حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه ليدعو لهم أو ليدعو لهم في حياته ليس أنهم يدعونه بذاته هل في هذا الحديث دليل على ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هلكت المواشي وانقطع السبل فدع الله أن يغيثنا إلى نهاية الحديث هذا الحديث داخل في جملة احاديث عديده تدل على مشروعية وجواز طلب الدعاء من الحي الحاضر الصالح الرجل الصالح الحي الحاضر يطلب منه الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان ياتيه الآتي ويطلب منه الدعاء مثل ابو هريره رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم اجتهد مع والدته في أن تسلم فكانت التأبى وتسمعه من السب والكلام الشديد فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي ام أبي هريرة يدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي ام أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة فانطلق ابو هريرة رضي الله عنه إلى بيت فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لامه ولما وصل إلى البيت لما وصل إلى البيت وأراد أن يدخل قالت له انتظر كانت تغتسل ثم خرجت وعليها ملابسها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فانطلق أبو هريرة فرحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بإسلام والدته وأيضا طلب من النبي الدعاء قال ادعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه للمسلمين وأن يحبب المسلمين لهم أو كلاما هذا معناه فدعا له بذلك فدعا له بذلك ومن نعمة الله علينا جميعا أيها أننا نحب أبا هريرة ونحب أمه ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب علي ونحب الصحابة أجمعين ونعد هذه المحبه قربه نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى قد جاء احد الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم أو كلاما هذا معناه فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت أنت, أو أنت مع من أحببت فيقول أنس ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أو مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس وأنا أحب ابا بكر وعمر و و وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم اعمل مثل عملهم أو, أو كلاما هذا معناه فحب الصحابة رضي الله عنهم هذا من الأعمال المجيدة والطاعات العظيمة ومن القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أيضا الأمثلة كثيرة والشواهد عديدة اتيان الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الدعاء من قالوا يا رسول الله أدعو على مضر فكانوا يأتون إليه في حياته ويطلبون منه الدعاء لكن بعد مماته ما لم ينقل اطلاقا في حديث صحيح أنهم كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يدعو لهم بل جاء عنه في صحيح البخاري كما مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك ودعوت لك وهذا واضح في أنه بعد مماته ما لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد صلوات الله وسلامه عليه وحديث أنس الذي مر معنا ليس فيه إلا أن الصحابة كانوا يطلبون من منه عليه الصلاة والسلام الدعاء وهذا السائل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البادية ترك الأغنام وترك الماشية وترك مصالح وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليطلب من الدعاء قال ادعو الله لنا قال هلكت الماشية ادعو الله لنا فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء لو كان الدعاء بذاته أو بجاهه جائزا لما جاء الرجل ولما تكلف المجيء كان يبقى في مكانه عند ماشيته ويقول اللهم إنا نسألك بجاه نبينا أو بذات نبينا يبقى عند ماشيته لا يأتي لكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام وقاطع في خطبته قال يا رسول الله هلكت الماشية ادع الله لنا فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى الله بالدعاء هذا يفسر الحديث هذا نعم يفسر قول كنا نتوسل إليك بنبينا مثل ما جاء في حديث أنس أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم صلوات الله عليه نعم. حسن الله إليكم جاءت أسئلة كثيرة في قراءة سورة ياسين والفاتحة والإخلاص وغيرها عند دفن الميت هل دل على هذا الدليل لا نعلم دليلا على ذلك والحديث الذي ورد اقرأوا على موتاكم سورة ياسين لأهل العلم فيه كلام من حيث ثبوته وعدد من أهل العلم يضعفون هذا الحديث من حيث الاسناد وأنه غير ثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح هذا الحديث ليس المراد بقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين اي اقراوها عليهم بعد الممات أو في المقابر ليس هذا المراد وانما المراد اقراوا على موتاكم أي من حضرته الوفاه المراد بالموتى اي من حضرته من حضرته الوفاه مثل قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر لقنوا موتاكم لا اله الا الله ما المراد بالموتى هنا لقنوا موتاكم لا اله الا الله ما المراد بالموتى هل المراد من مات أو من حضرته الوفاة المراد من حضرته الوفاة لقنوا موتاكم أي لقنوا من حضرته الوفاة منكم لا إله إلا الله فحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين لو صح فإن هذا هو المراد به أي تقرأ على من حضرته الوفاة لأن سورة ياسين فيها من المعاني العظيمة والوعظ والتذكير والتذكير بالآخرة والتوبة والإنابة إلى الله فيها معاني عظيمة جدا ينتفع بسماعها من حضرته الوفاة هذا لو صح الحديث نعم حسن الله عليكم هذا يقول أن قال رجل طاف طواف الوداع للخروج من مكة صباحا وتعطل الباص والحافلة وحضر في في وقت صلاة الظهر، فهل يمكن الإنسان أن يصلي في الحرم؟ لا حرج عليه. وتأخر في السفر بسبب الحافلة أو تعطلها، هذا لا حرج عليه. وإذا صلى في الحرم، باس بذلك وسافر ولا ينزمه أن يعيد طواف الوداع. نعم. السلام عليكم. هذا يسأل عن ترك. المزاحمة في الروضة وعند الحجر الأسود هل هذا هو الصواب المزاحمة التي فيها إيذاء للنفس وايذاء للآخرين ليست مطلوبة لأن تقبيل الحجر الأسود مستحب وايضا الروضة والجلوس فيها والصلاة والذكر ايضا مستحب لكن المزاحمة والأذى إذا كان المكان ممتلئ ولا مكان فيه أصلا للدخول ولا في الصلاة فهذه المزاحمة فيها أذية للنفس وأذية للآخرين فترك المستحب في سبيل البعد عن الأذى لا شك أنه هو الأولى نعم هذا يسأل يقول هل إذا دخل الزائر إلى المقبرة له أن يقف له أن يقول الدعاء المأثور فقط رافع رافعا يديه أم له أن يرفع يديه ويقول غير ذلك من الدعاء الذي ينبغي على الزائر للمقابر أن يدعو بالدعاء المأثور وأن يحرص على التقيد به أولا لأن فيه الغنية والكفاية والوفاء فنبينا عليه الصلاة والسلام دل أمة إلى كل خير ففيه الغنية وفيه الكفاية وهو وافي ويغني عن أي شيء آخر هذا من جهة من جهة أخرى قد يفتح لنفسه باب أدعية ينشئها فتكون تكون على مخالفة لا يدري بها ولا يشعر بها. أما دعوات النبي عليه الصلاة والسلام فإنها دعوات معصومه، فإنها دعوات معصومه من الخطأ والزلل. نعم. سأل الله إليكم هذا سائل يقول شخص حج حج وأتم كل المناسك إلا الطواف إلا طواف الوداع. ثم بعد المناسك ذهب لجده لشراء بعض الأغراض بنية العودة إلى مكة ثم بعد ذلك عاد إلى مكة وطاف طواف الوداع فال عليه شيء هذا الطواف الذي طافه بالبيت بنية الوداع بعد ذهابه إلى جده لا يفيد لأنه غادر من مكة بعد إنهاء أعمال حجه دون وداع فالطواف الذي طافه بعد عودته من جده يكون طواف نافله يؤجر عليه ويثاب على فعله لكن طواف الوداع يعتبر قد تركه يعتبر قد تركه لأنه غادر بعد كمال أعمال الحج وتمامها إلى جدة دون وداع ومن ترك واجبا فعليه دم شات يذبحها شاة يذبحها وتوزع في مكة وتوزع على فقراء الحرم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة في مسجد خلف هذا المسجد مقبرة وهناك قبر دخل في التوسعة وليس في القبلة إذا كان القبر دخل في محيط المسجد وداخل جدران المسجد وداخل بناء المسجد فلا تجوز الصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد نعم أما إذا كان خلف المسجد وليس داخلا في بنيانه فلا حرج من الصلاة في المسجد نعم هذا يسأل يقول ما هو الرد على حديث الأعمى أو توضيح حديث الاعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل قال فأمره بالصلاة ركعتين ثم دع الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث الأعمى ليس فيه دلالة للسؤال بالذات أو بالجاه لأن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء ولو كان مراد الاعمى التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام لا لتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه دون اتيان إليه صلوات الله وسلامه عليه ودون طلب منه أن يدعو له فالاعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وعلمه عليه الصلاة والسلام صفة يدعو الله سبحانه وتعالى به يدعو الله جل وعلا بها وليس فيه أي دلالة على التوسل بالجاه أو الذات نعم هناك أثر ينتشر بين الناس منتشر بين الناس وهو أن عمر رضي الله عنه كان إذا أصيب أصيبت المدينة بالقحط فإنه يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه سترة وكذا قال فيكشفه فيمطر هذا لا دليل عليه أو هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه لم يثبت عن عمر رضي الله عنه والذي ثبت عن عمر مرة معنا كانوا إذا أصابهم القحط أو الجدب يقول رضي الله عنه اللهم إن كنا نتوسل إلي بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فدع الله لنا أما ما يروى وينقل أن عمر كان يأتي إلى القبر ويكشف السترة الذي عليه وأنهم يمطرون بذلك هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه نعم حسن الله إليكم هذا يسأل عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هل يقال أيضا الدعاء المأثول لزيارة القبور زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة صاحبيه هي زيارة مقصودة لثلاثة وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر ليس في في قبور أو جمع غفير ولهذا يفعل كما كان يفعل بن عمر رضي الله عنهما فيخص النبي عليه الصلاة والسلام بسلام وأبي بكر بسلام وعمر بسلام كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول هل يجوز للإمام أن يعظ الناس بعد دفن الميت والدعاء له وللحاضرين وأهل المقابر اتخاذ ذلك سنة لا أما إذا فعل في بعض المرات دون أن يتخذ سنة فلا بأس بذلك أما أن يتخذ سنة عند دفن الموتى فهذا لا دليل عليه لكن إذا فعل في بعض المرات يكون له شاهد في مثل حديث البراء بن عازب في مسدد الإمام أحمد وغيره نعم حسن الله عليكم هذا يسأل يقول هيا جوز لي أنا زور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وكذلك الروضة مر معنا بالأمس قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتخذ قبر عيدا ولا تتخذ قبر عيدا واتخاذ قبره عيدا أن تتكرر الزيارة بمعاودة تتكرر بتكرر الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو نحو ذلك فالذي مثلا يقول أزور القبر كل يوم بعد المغرب أو كل يوم بعد العشاء هذا من المعاودة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تتخذوا قبر عيدا فلا تخصص أياما أو أوقاتا وإنما تزور متى تيسر لك دون تخصيص أوقات معينة تعاود القبر بعودها نعم أحسن الله إليكم هذا يقول أما عن الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فقد وضحت جزاكم الله خيرا وأما الدعاء بجاه القرآن الكريم كما نسمع جواز ذلك من بعض الناس فهل هذا جائز؟ أيضا هذا لا دليل عليه لا دليل عليه وإنما الذي يريد أن ينفعه الله جل وعلا بالقرآن الكريم فليتلو هذا القرآن حق تلاوته كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به أما اتخاذ القرآن لغير ما أنزل له أما اتخاذ القرآن لغير ما أنزل له فهذا لا يجوز والقرآن أنزل ليعمل به كما قال ذلك الحسن رحمه الله تعالى القرآن أنزل ليعمل به فيجعل الإنسان حظه من القرآن تلاوته حق التلاوة وتلاوته حق التلاوة كما بين العلماء يتناول أموراً ثلاثة القراءة والحفظ والفهم والتدبر والعمل بالقرآن هذه كلها تعد من تلاوة القرآن حتى العمل بالقرآن يسمى تلاوه للقرآن فليست تلاوه القرآن مجرد القراءة لحروفه بل تلاوة القرآن تكون بالقراءة لحروفه وآياته و الفهم لمعانيه ودلالاته والعمل بأحكامه وأوامره ونواهيه نعم أحسن الله عليكم هذا يسأل يقول في بلادهم يصلون صلاة الجنازة في المقبرة لها مكان مخصوص في المقبرة يصلون فيه ولا يوجد حاجز بين القبور والمصلة فهل تجوز الصلاة في هذه الحالة تجوز الصلاه في الصلاه على الميت في المقبره تجوز تجوز الصلاه على الميت في المقبره ولا حرج اذا صلى عليه في المسجد او في مكان عام لا باس بذلك وان لم يتيسر الصلاه عليه الا في المقبره فلا حرج في ذلك نعم مخصوص ما في حرج اذا كان في المقبره جانب او جزء يعني بعيد عن القبور حتى لا يطأ الناس القبور عندما يجتمعون للصلاة لا حرج في ذلك نعم صلى الله عليكم هذا يسأل يقول وهذا المكان الذي يكون للصلاة على الميت لا يتنفل فيه لا يصلى فيه نافلة ولا يصلى فيه فريضه وإنما يكون للصلاة على الميت والصلاة على الميت دعاء له فلا حرج في فعله في المقبرة نعم والنبي عليه الصلاه والسلام صلى في المقبره على المراه التي كانت تنظف المسجد صلى عليها في المقبره وهي في قبرها نعم هذا سهل يقول إذا توضعوا واحسن الوضوء يشعر بأن شيء يخرج من ذكره ويأتي قال في الصلاة وغير ذلك ويأتيه في الصلاة وفي غير ذلك فما الحكم في هذه الصلاه فهي صحيحه واذا خرج من الذكر شيء فليعيد الصلاه هذه وساوس يبتلى بها بعض الناس وتشغله في عبادته وفي صلاته وفي تقربه الى الله سبحانه وتعالى والواجب على من ابتلي بشيء من ذلك الا يلتفت له ولا يشغل باله به حتى لا تفسد عليه هذه الوساوس صلاته بل عليه إذا قضى حاجته وانتهى من قضاء الحاجة أن يرش على المكان الماء ثم يذهب ويصلي ولا يلتفت بعد ذلك ولا يشغل باله بمثل هذه الوساوس التي تضره تضر في عمله وفي عبادته وليتعوذ بالله العظيم رب الناس من الوسواس الخناس كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نعم يقول أيضا هل ورد هل صح هذا الحديث أنه من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله على النار الذي جاء في صلاة الظهر الراتبة جاء أربع قبلها واثنتين بعدها جاء أربع قبل الظهر واثنتين بعدها الرواتب اثنى عشرة ركعة اثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء هذه السنن الرواتب وهي إثنتان عشرة ركعة نعم. هذا يريد منكم أن تصححوا له دعاءه يقول أنا أدعو بهذا الدعاء اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل لي كذا وأيضا أقول اللهم إني أسألك بمن بمنزلك بمنزلك أو بمنزلة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هل هذا الدعاء صحيح قولك في الدعاء الأول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام هذا صحيح هذا صحيح وهو من التوسل النافع لأن الله جل وعلا يتوسل إليه سبحانه بأسماءه وصفاته ويتوسل إليه ايضا بالأعمال الصالحة التي يفعلها الشخص مثل قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة ومثل ما جاء في قوله تعالى إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا توسل هذا بالإيمان توسل الى الله بالإيمان فالتوسل الى الله بالعمل الصالح جائز وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام هذا عمل صالح من أفضل الأعمال الصالحة ومن أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا بأس أن يقول القائل في دعائه اللهم إني أسألك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام أو اللهم إني أسألك باتباعي لنبيك عليه الصلاة والسلام أو اللهم إني أسألك بحرصي على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام هذا لا بأس به لأنه من عمل الإنسان الصالح لأنه من عمل الإنسان الصالح أما قولك في الجملة الثانية اللهم من يسألك بمنزلة نبيك عليه الصلاة والسلام فهذا لا أصل له ولا دليل على مشروعيته. وهو نظير قول القائل اللهم من يسألك بمكانة نبيك أو بجاه نبيك فهذا كله لا دليل على مشروعيته دعاء الله جل وعلا بهذه الدعوات ونحن نعتقد عقيدة جازمة لا شك فيها عندنا ولا ريب أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام عند الله جاه عظيم ومكانته مكانة عظيمة ومنزلته أعلى المنازل صلوات الله وسلامه عليه ولكننا في الوقت نفسه نقول ليس هناك دليل في السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على جواز سؤال الله بالجاه أو المكان أو المنزلة وما يستدل به من يجيز ذلك لا يخرج عن أمرين إما أحاديث لا تصح وهذه لا يجوز الاستدلال بها أو أحاديث صحيحة وليس فيها حجه لذلك المستدل ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين